فالمسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأن الذي إن آمنوا وعملوا الصالحات فيوفِهم أجرهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون له. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدفلهم في رحمة من فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما